111. ومن يهدي الله فهو المهتد 112. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه 113. ونحصرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبثما مأواهم جهنم 119. كلما خبت زرناهم سعيرا 110. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمدعوثون خلقا جديدا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 114. تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق 115. وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى آيات بينات 119. فأسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسكورا 110. قال لقد علمت ما